يا بكعبه شرب قبرك ايه عباس شامخ يبقى فدوه تروح لك هنا ما ينقاس حبنا لك ما ينقاس ها خوش ها عشاق زينب ها اللي نضحي لعيونك ار لعيونك ار حاضر خادم الله العزيز إلى الشاعر الأستاذ الكبير السيدة عدنان الحمامين يقولون كعبة شرب قبرك اي اخي تعباس شامخ يبقى بدوة روح الاجهنى. ما ينقص حبنا الاج ما ينقص اخوتها اخوتها لعيونج ارواح نضحي لعيونج العيالك ارواحا اضحيه للعيال ارواحا <تصفيق> ايوا العيالك ارواح يا من يا من حبك اهول القلب شرعان يا زينب مرقدك بروا احنا لبسنا النصر يا بت علي والله لبسنا النصر يا بت اجفانا وش حد اللي يوصل لحدك وش حد اللي يوصل لحدك وش حد اللي والله وش حد اللي يوصل لحدك ان شاء الله الله يرزقنا وياكم ان شاء الله بالزياره